ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب لبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اذا السماء شقت واذنت لربها وحقت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 والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسل نارا حاميه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 فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانا كلا بل لا تكرمون اليتيم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 اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشامه عليهم نار مؤصده